اللهم اهدنا بفضلك في من وعافنا في من وتولنا في من توليه وبارك اللهم لنا فيما اعطيه وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليه انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاذيه تبارك ربنا وتعاليه الحمد على ما قضيك ولك الشكر على ما أنعمت به علينا واوليه اللهم ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب اليه.